فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه, فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما مَا بَتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لمم وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرام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 ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا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 أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَوكَ مَا الْعَقَبَةَ